غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا اولي أجلحة مثنى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 ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك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 ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم, من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب Ne valika walom